والآن مع الحصة السابعة والستين بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة الكلام أن أساليب العرب وصور كلامهم وردت في القرآن أيضا كما ترد في كلامهم وتفهموا كما تفهموا في كلامهم وتعرف بما تعرف به في كلامه على أن هذا لا يدل على أنها وإن تساوت الأسناء أن التسوية والمشابهة حصلت من كل وجه لأن القرآن يكون عالياً في بلاغته وإن اجتمع مع لغة العرب في الأسلوب مثلا إذا قلنا يوجد في القرآن الإضمار يوجد في القرآن الإبهام فليس معنى هذا التسوية في قوة الإضمار أو في قوة الإبهام أو في قوة المجاز القرآن أعلى من لغة العرب بدرجات لأنه وصل حد الإعجاز إذن فالأسلوب يشبه الأسلوب ولكنه لا يساويه في الدرجة لأن درجة القرآن عالية خلاصة الكلام إذن أن جميع أساليب العربي وردت في القرآن قال الناظم: فهو على نهج كلام العربي فاسلك به سبيل ذاك تصيبه يعني أن القرآن جال في أساليبه على نهج أي طريق كلام العرب فكل ما يجري في كلام العربي من أسلوب يجري في القرآن إذن مقتضى هذا أنك إذا قرأت القرآن ثم عرض لك ما يخرج عن الظاهر من القرائن فأنت تخرج عن الظاهر وتأخذ اللفظ في الأسلوب الذي قصد منه لأن هذه الأساليب كلها التي تقسمت هي أساليب تخالف ظاهر الألفاظ والإضمار خلاف الأصل والابهام خلاف الأصل والتورية خلاف الأصل واستعمال المجهور كالمعلوم خلاف الأصل والقصد إلى المعنى المرجوح الراجح خلاف الأصل إذن فهذه القصد للتخصيص والعكس هذه كلها صور ترك فيها الظاهر فإذا وجد في كلام في القرآن خروج عن هذا الظاهر بهذه العلامه فأنت تسلق هذا السبيل أيضا قد يقول قائل بأن اساليب القرآن ذكر منها العلماء بعض ما لم يكن معروفا في اللغة العربية فهل نزيل هذا الأمر نظرا لأن العرب؟ لا تقصده ولا ترده في أسلبعة أو نقول به نذر لوجود الدليل الظاهري الذي يمكن أن يعتمد في في الأخذ به. هذه المسألة فيها خلاف. مثلاً الدلالة التبعية. دلالة تبعية ودلالة إيمان بدلالة الإشارة. هذه يختلف العلماء فيها. فيما دلالة تبعية بعضهم قال. بأننا ناخذ بها في القرآن إذا دل الدليل على أنها مقصوده في الكلام أو موجودة في الكلام وذهب بعض آخر إلى عدم اعتبارها نظرا لأن العرب لا تقصدها ولا تستعملها في أساليبها ولا تخطر ببالها حين تتكلم والقرآن عربي فلازم أن لا يتخطى به هذا القدر وكنه عربيا والمسألة تبنى عليها أمور فقهية وعلمية لأن مثلا إذا قلنا بأن دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة وما شبه ذلك لا يخد بها فمعناه أننا لا نبني عليها الفقه ولا نستخرج أحكام الشرع من النصوص القرآنية بها فالذين استخرجوا من قوله تعالى وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف أن الولد ينسب إلى أبيه قوله تعالى وعلى المولود له فقالوا اللهم هنا تذل على هذا الحكم قيل, بأن قيل لهم بأن الآية لم تسق لهذا الأمر ولم تورد من أجل حديث عما ينسب إله الولاد وإنما هي من أجل تقدير قدر النفقة ومن تلزمه لكن قالوا بأن هذه لم فيها تنبيه وإشارة في إيماء إلى أن الولدين ينسب إلى أبيه دب هذا الحكم من قال بأننا نأخذ بهذه الدلالة التبعية يقول بأنه يخذ من الآية ومن قال بان الدلاله الستبعيه لا تعتد بها قال بانها لا لا يؤخذ من هذا الحكم كما من غيره مما هو معروف كمثل قوله تعالى حننكم هذه إلى إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب من الأمثلة إذن فكلام العربي هل معناه أن نتقيد بكلام العربي في الأساليب لا نتخطاها أو نتخطاها إذا دل الدليل على أن هذا الأمر موجود في القرآن جماهير العلماء على الذهاب إلى التجاوز تجاوز أسلوب القرآن في هذه المسائل وبعضهم رأى خلاف ذلك الشاطبي وابن حزم قالوا لا لن تخطى هذا الخدعة لأن الدلالات السبعية لم تكن من كلام العرب والله تعالى قلبك ليس عربيا إذا فما في القرآن من الأساليب فما في العرب من أساليب ينتظرون أن يكون في القرآن ويتخطى به هذا القدر الذي تقدم وأنت أيها الفقيه يقول فسلوك أيها الفقيه بالقرآن سبيل ذلك كلام العربي تصب توافق الصواب. في كلام عربي تصيب توافق الصواب وهذا وهذا السبيل قد سلكه ابن عباس رحمه الله تعالى في أسئلة في عين الأزرق من الخوارج. فإنه كان يسأله عن الألفاظ من القرآن فيجيبه. ثم يقول له هل تعرف العرب ذلك؟ يقول له ابن عباس نعم. أما سنعسق يقول فلان كذا. وهذه المسائل ذكرها مصنفو علوم القرآن الذين صنفوا في علوم القرآن في الإثقال، في وغيره. ذكروا هذه المسائل وصردوها من أراد أن يرجع إليها فإن التي اعتمد فيها في فهمها هو القرآن وإذا عرفنا هذا فإنه ينبني عليه أمر ما أشار إليه بقوله ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل واحد يعني ومن أراد أن يفهم ومن أراد أن يفهم القران الكريم من غير كلام العرب راد ان توصل الى فهمه بطريق غير كلام العرب فانه مغتر مغرور ومتمسك باسن ضعيف وهذا بين في واقع الامر ولا يحتاج معهم معه الامر الى استدلال فانت تعلم أن كلام العربي يشمل النحو ومعاني الألفاظ ومعاني الحروف هذه الأشياء كلها داخلة في كلام العرب ولا يتأتى لطالي لمفسر القرآن أن يستخرج ما تضمنته آيات القرآن إلا, آياته إلا بمعرفة هذه الأشياء التلتة بمعرفة الإعراب وما قرره فيه علماء ذلك هذا الفن ثم معرفة حدود الألفاظ من جهة من جهة دلالتها لأن مثلا إذا تعلمنا الماضي عرفنا فعل الماضي في علم النحو ننتقل إلى علم البيان لندرس فيه دلالته ندرس دلالة الماضي لأن الماضي يدل على الوقوع والتمكن ثم ندعلم المضارع في النحو ثم ننتقل إلى علم علم البيان فندرس فيه دلالته فيقولون بأنه يدل على الدوام والاستمرار ويدل على البقاء ويشمل, ويشمل زمنين، وهكذا الأمر أيضا فإن فيه أيضا دلالة مخفية ناقشها الأصوليون وهي قضية الاستعلاء أو العلوم فالأمر نتعلمه في النحو ثم يدرس ما اختفى فيه من صفة العلوم والاستعلاء وما شبه ذلك هذا أمر الأفعال والأسماء يجري عليها نفس الحكم فأنت تدرس في علم النحو مثلا اسم الفاعل وتعرفك فتستخرجه من الفعل بالضوابط التي يعرف بها هذا الأمر من فعالا ومن فاعلا ومن فعلا ثم بعد ذلك تنتقل إلى دراسة حقيقته ومجازيه أين يكون مجازا وأين يكون حقيقة؟ لأن اسم الفاعل يطلق على من فعل ذلك أمس ويطلق على من يفعله غدا ويطلق على من يفعله الآن أنا كاتب غدا كاتب الآن كاتب أمس فلابد من دراسة هذا لما متى يكون حقيقة ومجازا ثم. ما يتبع ذلك من أحكام هذا أمر الأسماء أمر الصفات ثم الصفات أيضا تدرس من جهات متعددة تدرس من ناحية الصفة اللازمة والصفة العرضية والصفة التي هي مناسبة للحكم والصفة غير مناسبة للحكم إلى غير ما هو من الناحية اللغوية قال الجويني رحمه الله والحروف والكلمات يقع تحتها فن عظيم ثم بعد ذلك قضية الحروف الحروف أمرها مهم وخطير جدا في توجيه كلام الله وكلام رسوله فالذي ليس لديه العلم معاني الحروف لا يمكن له أن يفسر القرآن على الوجه الصحيح ولا السنة لأن الحروف إذا اختلثت معانيها وجب على المرء أن يفسر كل اللفظين بحسب معناه وفي السياق بحسب سياقه فلا يمكن مثلا أن تجعل مين في كل موضع للطبعين ولا أن تجعلها دائما للبيان ولا يمكن لك أن تجعلها دائما للابتداء في الأمكنة والأزمنة وإنما ذلك بحسب السياق والذي لا يعرف معاني الحروف لا يمكن له ابدا أن يفسر النص القرآنية على الوجه السليم وخاصةً الحروف التي ترد لمعاني المتعددة وهي موجودة في القرآن وفي السنة ذلك فاجتنب الرجل من الأوتاني وأن طالباً لا يعرف إلا مين الابتداء ولا يعرف إلا من طبع ضياء فلاش كان وسيقول فاجتنب الرجل الذي هي بعض الأوتاني مش كان هذا المعنى ساقط فاجتنب الرجل الذي يبدأ من الأوتان هذا معنى ساقط والصحيح أن من بياننا فاجتنب الرجل الذي هي الأوتان إذن لا بد من كلام العرب وجد الدربة في اللغة العربية والتمكن فيها والمتصرف في أساليبها الذي يملك زمامها ويعرف معانيها ويستحضر مدلولاتها يكون أدق في فهمه للقرآن مما سواه وهذا لازم فالنفاتح الكلام الشرعي هو بمعرفه مفاتح كلام العرب وهذا أمر لا يناقش فيه إلا جاهل. إذن لا بد من معرفة اللغة العربية ولا بد من العناية بها وعلى كل حال عجيب هذا الأمر أن ضعف اللغة العربية شديد عند طلبة في السنوات الأخيرة بينما كان الطالب تسأله عن شاهد من شواهد سبانتسجوه يستحضرون أما الآن فإن أغلب الطلبة لا يحفظ شواهد الاجروميه إذا قلت إذا النعشة العاشة أبثت إليك الذي إذا ما تنزيل تقصد ذلك الطالب الضعف في اللغة تخبرك دها أعلم اللي سوولك على هذاك الشهيد سيقول لك إذا نعجزت العجب لك شوف كذا كت كتخربق، كترفع وكتنصب وكتجر. كت. يقول لك زيد أش أشخاص الزرمية إذا نعجزت العجبة بتس بقفرة زيد. هتقولي فيا أنا ما تعجز بها الريحة تنزيل. قال لك إنتهى المقصود. فيا أنا ما تعجز بهالريحة تنزيل من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى السفون ذا. إلى... وكان غير ذا سليم. ضبط اللغة العربية ضروري جدا، ولا يمكن لأي شخص أن يكون قادرا على التصرف فيما كلام الشرعي وهو ضعيف في اللغة العربية، وبقوة الشخص في اللغة العربية يكون وبقدر قوة الشخص في هذا العلم يكون قويا في الفهم للكلام للكلام الشرعي ولكلام العربية عموم. ولذلك يقولون طالب الحديث بلا نحو كمن, علق كمن علقت عليه مخلة بلا شعير. أفتد هي؟ المخلات هي هذاك هذاك المعلف الذي يعلق في رقبة الحمار. آه سيأكل من النزرة. مع تسميه ديالو. شو تسمعه؟ شو تسمع؟ شو كيعلقوا ما؟ لا علفه. اللي كيعلقوا فيه. قال لك في أوره خاويه غير غير مخلات وكنا خلات من, من... من كان سباويه عندما ذهب ليقرأ عند حمد بن سلمة من الحديث حمد ابن سلمة المحدث المشهور معروف في علم الحديث في, في العراق كان يسرد وكان يرحل يخطئ. يغطي فقال له حمد لو أصلحت لسانك يا سباويه لو أصلحت لسانك يا سباويه فخرج السبوة مغضباً وذهب إلى الخليل فاستوعب النحو ثم صار إماماً ثم إمام الأئمة في اللغة في لغة, في لغة, في لغة النحو فهجر الناس الخليل ودرسوا عند سبوة وهذه هي الهمة مثل يقول لي أصلح لي لك يقول لك ان شاء الله لك الخموم فيه خالٍ الله جل تاني تعال ندرس يومي هاد الأسبوع إن شاء الله لا درس نسمعه بس ندرسه بورفعي وصل فيه بورفعي هاي بس نعوذها همة السبويه الكنهاني خلاصة الكلام إن الاعتناء باللغة العربية أمر ضروري في جميع فنونها وأصنافها وأساليبها وعلومها هذا لا نقاش فيه. وإلا فمن كان أراد هذا العلم على غير هذه الوجهة فإنه سيقع في أخطاء شديدة وسوف يصل به الأمر إلى أن يعجز عن الوصول إلى الغاية التي كانت لا كانت في نفسه وقلبه ولهذا قال وصفه المناظم بأنه مغتر أي مغرور بأصل واهن ضعيف متمسك بأصل ضعيف واهن فمن لا علم عنده فمن لا علم له بمعاني كلام العرب وأسالي لا يستطيع أن يطلع على معاني القرآن العظيم وليس ليس ليس عيبا وليس شيئا مما يمكن أن نعتبر بأن فيه سوء الأدل أن يجلس الناس في المجلس في وقت الذي يلغطون فيه بأمور تيفهة أن يدرسوا بعض العلوم الصعبة على طريق المناوة المشاورة والمذاكرة مثلا أن يدرسوا بعض الاستعارات أو بعض أمو المسائل البلاغية والبيانية في القرآن ويتناقشون فيها ثم يرجعون إلى الكتب التي كتبت في هذا الباب ككشاف وكذا. ثم يتناقشون فيها فإن هذه المسائل ليست كثيرة المسائل التي يحتاج إليها في هذه العلم هي مسائل محدودة. يمكن لهذا اليوم أن نقرأ مسألة أو مسألتين، ثم نتناقش فيها ونتذاكر فيها ونبحث فيها، ونرجع للكتب وما قيل فيها، ثم نبحث في حقيقة هذه المسألة في فن, في, فن في, فن في, فن في فن هذا العلم، فنستفيد هذه المسألة وهذا أمر مهم. ثم في جلسة أخرى. يقع النقاش في مسألة أخرى ولذلك تجد متقدمين من مسألة مكيسة وكيدمجوا الطرق إما أنهم يرسلون إلى كتاب ليصرد وإما أنهم يناقشون مسائل ولا بد لأحدهم أن يطرح مسألتان ليتناقشوا على بيت من الشعر مثلا يستخرجون استعاراته ويناقشون في هذه الاستعارة وشروطها حقيقتها كذا حتى يحصل الدربة على على على على هذه الفنون التي هي غير متداولة. قل مثلا تقول عرب أعرف هذه الجملة فيعرفها. ثم تقول له استخرج الجمل ومرحلة استخرج الجمل ومرحلة استعمل الصرف يستعمل الصارف اسم الفاعل اسم شعور كذا. تقول ونتقبل ان شاء الله إلى علم البيان. علم البيان هذا بالاختيارات لماذا تختار التعريفنا، لماذا تختار التنكير، لماذا تختار التقديم، لماذا تختار التأخير؟ يعني بحال هذه المسائل اللي هي متداولة ثم الاستعارة، كده هنا الاستعارة كذا، اسمها، حقيقتها كذا. العلم العلم كلها لك إنسان كروش كل يوم، فإنه سيكون متمرناً فيها متمسكا. ثم ولا بس، إزو ديشي قواعي المنطقية مثلاً إزو ديشي قواعي المنطقية مرة ينقشوا قضايا منطقية التي ترد في في في في الكلام وهكذا يتوسع نظر الشخص ويتوسع فهمه ويمتد نظره إلى جميع فنون العلم أما الاقتصار فقط على الدراسة هكذا في في فن ثم ينسى الإنسان الفن الذي قرأ ثم ينسى ما كانت تعلم ثم يقرأ يخوفاً آخر ثم ينسى ثم كذا هذا يؤدي إلى الضعف في اللغة العربية والمطلوب هو التمرس والدربة الشديدة حتى يكون المرء قادرا على أن يتصرف في الكلام على أسلوب الذي يبتغيه أن يكون الكلام لديه تحتي أن يكون الكلام تحتي يتصرف فيه على الوجه الذي يريد حتى قوى أحتى في الأسلوب يجب على المرء أن يتعدد لديه طرق التعبير باختلاف المخاطبين هذا لا يمكن لك أن تستعمل العبارات التي تستعمل في بعض المواطن مع, الع... مع... تستعملها مثلاً مع مع مثلاً في في فن من لا تستعملها مع الذين يتعلمون لابد أن تنتقي الألفاظ التي تكون مناسبة لفهمهم ولقوتهم في درس في الكلام بخلاف ما إذا كان الأمر يتعلق بالاختصاص والذين لديهم. هذه المنزلة الرافعة في ذلك فهذه تختار ألفاظ معينة جامعة مختصرة ومركزة قليلة لكنها جمع جميع ما تقوله من التفاصيل لغير من هو غيره متحصد. هذه الأمور كلها إنسان يسعى في استساب ملكتها مع طول الزمن والتعنص خلاصة الكلام أن اللغة العربية علم الآلة ضرورية ولا بد منها وإذا زعم أحد أنه سوف يدخل إلى لغة القرآن أو لغة أو السنة وهو لم يدرس اللغة العربية على بفنونها المختلفة فقد اعترى فضل وأضل نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية القرآن أن عرفنا أن القرآن كما وصفه فيه أساليب العرب. وهذا الأمر خطير جدا لأنه تنبني عليه تنبني عليه عقيدة. أم الأمر الأول. ثانيا أنه ينبني عليه التصرف. هذا له أصول. لأن كيف كيف كيف أصول؟ أن هذا الشيء الذي تعلمته هنا إذا, إذا قامت القارئين عليه في القرآن فأنت ستبني عليه الأحكم. ستقولوا ووردت هذه الآية بأسلوب كذا ومعناه كذا ويبنى عليه حكم كذا وكذا لا يكون الأمر قد تخطى فقط معرفة نظرية لأن معرفة النظرية هنا غير موجودة المعرفة اللي هناك هي هي معرفة تتعلق مباشرة بالتطبيق وتطبيق في ماذا؟ والتطبيق ليس تطبيقا في أمور نحوية ولا لغة والتطبيق في حكم يحكم شرعي يعني أن المساله تتعلق بكلام له علاقة بماذا؟ بصفات كلام رب العالمين وهنا يكون الأمر يحتاج إلى ضبط المسالك والإتمينان إلى صحتهم ثم قال ونقله تواتران إلينا بالخط واستعمله لدينا بمقرئ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور يعني أن نقل القرآن إلينا أن يعني أن نقل القرآن إلينا نقل متواترا كائن بالخط في المصاحف العثمانية نقل القرآن إلينا نقل متواترا هذا ما يقوله الأصوليون أن القرآن نقل نقل متواترا وسيأتي بعد التوقف على هذه المسألة ثم إنه كائن بالخط في المصحف العثماني. نسيب سلا عثمان لأنه كما في علمكم هو الذي جمع المصاحف وأبطال ما سوى. اقتصر على المصحف العثماني مشهور. واستعماله لدينا استعمال متواترا في المغرب كائن برواية مقر المدينة الإمام المشهور وهو نافع. ثم قال وما يضاهيه. وما يضاهيه أي يشابهه من جهة كون روايته مأسوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عشر روايات برواية نافع سبعة منها متوافرة إجماعاً المقصود بالسبعة هي قراءة نافع زيد وأبي عمري وعاصم وحمزة زيد والكيسائي وابن كثير وابنه فبنعمير هذه هي القراءات سبعة وقراءات الثلاث الأخرى هي قراءة يزيد يعني يعقوب وقراءة يعقوب وابن زعفر وخلف هذه هذه الثلاثة هي التي تتممن قراءات العشر قال رحمه الله برواية سبعة منها متوافرة الإجماع متواترة إجماعاً هذا ما ذكره هذا الكلام فيه نذر فإن من العلماء من قال بأن هذه السبع ليست كلها متواترة وعلماء القراءة يقولون بأنها ليست كلها متواترة ففيها ما هو متواتر وفيها ما ليس متواتراً. وهذه المساله على كل حال رأيتم ما ذكره السكاني في في الفحول فيها وكذلك في ارشاد الفحول نقل السكاني ان هذا الكلام الذي يقوله الاصوليون لا يوافقهم عليه القراء وأن وان قراءه السبع نفسها ليست كلها متواتره وقال ومن اطلع على اسانيد القراء عرف ذلك بمعنى ان اسانيد القراء تجل على ان هذه القراءات ليست كلها متواتره ولذلك فكلمه اجماعا الذي ذكره هنا فيه نظر ثم قال واختلف في الثلاثه الباقيه بين التواتر والصحه هذه ايضا ذهب كثير منهم إلى أن هذه الثلاثة البقية وهي قراءة يعقوب بزعف وخلاء أنها ليست متواطرة والمسألة مسألة نظر وبحث. ورجح بعض من تقدم من العلماء تواتر الثلاثة من جهة النظر من جهة النظري أي الأدلة العقلية وليس من جهة السنة ثم قال قال السبكي في جمع الجوامع القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط نبدأ نشوفوا لكن الشوكان هنا نسمعوا ماذا قال في هذه المسألة لإستثمار من شيء نعم قال هكذا قرر أهل الأصول التواتر وقد ادعى تواتر كل واحدة قد الجعية تواتر كل واحدة من القراءات السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكساء وابن كثيو وابن عامل دون غيرها والجعية أيضا تواتر قراءات العشر وهي هذه مع قراءة عقب وابي جعفر وخلف وليس على ذلك أثار من علمه فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقر آحاديا كما يعرف ذلك من يعرف أساند هؤلاء القراء لقراءتهم وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءة ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد ولم يقول أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبروا بفنهم. انتهى كلام من؟ كلام الشوكان. أتناه هذه المسألة فقط من أجل توسيع النظر فيها، فلا يوخذ بقول واحد في المسألة ويترك ما سواه من غريب أسميه. إذا القرآن قراءة السبع. جمهور العلماء على انها متواتره وذكر بعض القراء ان فيها ما هو المتواتر وفيها ما هو احد المساله مساله بحث ونظر ثم قال وصحه النقل بوفق المصحفي واللغه الشرط بكل الاحرف يعني أن صحة نقل القران كائنة وحاسلة بوفق خط المصحف العثماني. لابد أن يكون أن تكون القراءة موافقة للخط المصحف العثماني. هذه مما يعرف به أن هذه القراءة أن هذا أن هذا قرآن. الشرط الأول. الشرط الثاني اللغة والنحو والتصريف فالمراد بخلاصة الكلام. موافقة القانون أي الكلام العربي ثم صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسرت في تسمية القرآن قرآنا والقراءة به قراءة به والعمل به الاحتجاج في الأحكام هذه الشروط موافقته لخط المصحف العثماني موافقته للقاعدة العربية بكل الأحروف أي في كل الكلمات مع صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل قراءة جمعت هذه القيود الثلاثة فهي عند القراء وبعض الفقهاء القرآن تواثرت أم لا؟ هذا ما يقوله أرض الأصول وهذا ما يقوله بعض الفقهاء والقف ما معنى موافقة المصحف العثماني ان تكون الكلمه التي وردت أو نقلت توافق الخط المصحفي المصحفي العثماني بازاله النقاط هي النقاط مثلا ان يكون تعقلون يعقلون يفكرون يتفكرون يعني هذه لا تضر لانها توافق الخط المصحف العثماني اما اذا كانت لا توافق المصحف العثماني نهائيا بحيث لا يمكن أن تقرأ بما كتب في المصحف العثماني بوجه بأي وجه فهذه لا تسمى قرآن كذلك أن تكون موافقة للنحو واللغة العربية ولكن المقصود بالنحو واللغة العربية هو أن, أن تكون ليس معناه أن تكون موافقة للمشهور في اللغة العربية بل قد تكون لغة من لغة العربي وإن كانتها المسهورة كما في إن هادان إلى ساحران وكما في وما أرسلناك إلا كافة للناس فهذه اللغة الآن التي استعملت هنا هي ليست من اللغة التي تستعمل في الدرجة العليا في اللغة العربية لأن تقديم الحال على المجرور، على المجرور تقديم حال على وصاحبه مجرور هذا خلاف ما هو معروف في الفصح لأن الأصل وما ما كلي للناس إلا كفتا الحرف يكون متأخر ولكن الحرف هنا مقدم على المصر والمساله عند النوحاتي فيها ما فيه هو معروف من النقاش إن هذا لسهلان لغة بن كعب, كعب الحارث الذين الذين يجعلون التتنية في جميع احوالها ملازمه ملزمة ويقول نجاء الرجلان رأيت الرجلان مرتب الرجلان هذه لغة بني الحارث من كعب معروف هذه اللغة معروف أنها نقلت في كتب أهل النحو ودرست على أن هذا على أن هذا لا يخرجها عن أن كونها لم توافق لصمل عربي وبعض العلماء يستغرب. كيف يجعل القرآن معروضا على اللغة العربية ولم تكن اللغة العربية هي التي تعرض على القرآن قال إن بعد النحات يتخطى حده إذ يقول في القرآن إن فيه لغة ضعيفة مثل مثلا هذا الذي ذكرناه وهو تقديم هذا تقديم الحال على المنزل المثلا الهمت وتقوا الله الذي تسائلون به والارحم بعطفه على ولم يعطفه على على الحق فقال بانه لبد من اعاده حرف الجر في اللغه الفصيحه تقوا الله الذي تسائلون به وبالارحم ها؟ وبعد النحاه الزام به قال ابن مالك وليس عندي لازمات أتقل الاقدات أتقل النظم والنثر الصحيح مثبتا ها نعم نعم بعضوا خائفين لزعتهن عرضا من الخوف لازم الخجل إلى وليس عندي لازمة قد أتا نظمنه النص الصحيح مثبتا فدا في مبكى والأيامين عجن هذه هذه هذه اللغة الآن بعض بعض البحتين في اللغة يقولون بأن كل ما في في القرآن من اللغة يجب أن يجعل أن يجعل هو معيار تصحيح النحو وليس أن النحو يجعل معيارا ليوزن به صحة ما ورد في القرآن فمثلاً هذه اللغة الآن تقول سنبير الحام مش بعد ذلك مما هو معروف وما هو كثير في ما بحث فيه النحات يقول بأن الذي كان يجب على النحو أن يعتمد عليه هو ما ورد في القرآن ليجعله هي اللغة المشهورة الفصيحة وليس أن تجعل اللغة الفصيحة هي التي قررها النحات وما ورد في القرآن يجعل في اللغة التي دون ذلك قال هذا خطأ يجب أن يصحح والمسألة على أي حال هكذا وردت إذن فوافقة الليسان العربي ليس معناه دائما أن توافق ما اشتهر وما جرزحهم النحات ولكن أن يكون له وجه في اللغة العربية مقبول فإذا جمعت القراءة هذه القيود أو هذه القيود وهذه الشروط فإنها قرآن ثم قالت واترت أملا إلا أنما إلا أنما اختل فيه شرط من هذه الشروط شما شذذا تكون القراءة قراءة تكون قراءة شذذا لا يقرأ بها ولا يحتج بها اتفاقا ومعنى لا يقرأ بها يعني لا يقرأ بها في الفرض ولا يتعبد بها فهي ليست ليست عبادة فإذا ورد قراءة شاذة فإنه لا لا يقرأ بها في عبادات ولا يتعبد بها الله سبحانه وتعالى لأنها ليست ليست قرآن وقوله لا يحتج بها اتفاقا هذه المسألة فيها نظر فيها نظار لأن الذي لأن الذي لا يحتج به هو الذي غير المعنى أما القراءة الشاذة إذا كانت موافقة للمعنى فإنه يحتج بها كما سيت الحديث عنه وقد علم أن ابن مسعود نقلت عنه قراءة شاذة لأنه كان يزيد التفسير ويزيد بعض الكلمات التي يفسر بها القرآن ومع ذلك فإن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يخذ القرآن علي بن مسعود ولكنه على ذلك عد العلماء قراءته من القراءة الشاذة التي لا تجري على على ما يجري عليه, تجري عليه القراءة الأخرى ننتقل بعدما عرفنا شروط ما يسمى قرآنا قلنا بأنها ثلاث شروط: موافقة المصحف وجريانه على اللغة العربية في نحوها وصرفها إلى آخر وبعضهم بحث فقال كذلك يعرف أيضا ما هو من القرآن بقوة بلاغته وسبكه وما وكذا إلى آخر شروط كثيرة لكنهم لم يعرجوا عليها لأن هذه قد تكون علوما خاصة بأصحاب الذوق وبأصحاب البلاغة وكذلك الأرفاض أيضاً. إذا استعمل لفظ ليس معهوزا في القرآن استعماله فإن ذلك يعرف به أنه قرآن أنه ليس في القرآن قد في هذا الشأن مثالا وهو قولهم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهم لألبتة لأ قالوا كلمة البتة لم ترد في القرآن قط ولم يكن هذا أسلوب القرآن فحكموا على هذه بأنها ليست من القرآن ويقولون بأنها منسوخة وبعضهم أنكرها بناء على أن هذه اللغة ليست لغة القرآن لأن كلمة البتة قالوا ليست لغة القرآن أبدا ثمين التركيب مهلهل كما يرى خلاصة الكلام أن ما كان قرآنا وتوفر فيه ما ذكر من الشروط والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولا نحتاج نحن إلى أن نبحث في في ما يبحث فيه بعض الناس اليوم في أجشان هل القرآن سقط منه شيء ولا مسقط منه ما شبه ذلك؟ فهذا كلام لحجت للمرء أن يبحث فيه لأن القرآن محفوظ بكلام الله تعالى نحن نزل الذكر وإن له لحافظون فمن كان يؤمن بالقرآن فيوم بهذه الآية وليكف لسانه عن الخوض في هذه الضنون والشكوك الفاسده لانه لا يمكن ان أن اؤمن بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وأزم به على قطع ثم انني بعد ذلك أسمع اخبار فلان وعلان أن يتحدث على أن القرآن فيه منقصوا ولا فيه ما زادوا ولا فيه ما كذا ما في القرآن هو الحق وما فيه هو ما سمعتم من أنه محفوظ هذه عقيدة المسلم ولا يمكن أن ينتقل عنها باخبار وروايات في كتب الأدب وما شبه ذلك مما تلقى الاسنه في المجلس إذا القرآن العظيم هو هذا الذي سمعتم أنه متصف به من السرط ثم قال وذاك مقطع على مغيبه وتقتضى الأحكم من تطلبه إذا عرفنا أن القرآن متواتر فإنه مقطوع على مغيبه أي أن ما أخبر به من الغيب ثابت بالقطع أو اليقين سواء كان هذا الغيب ما لا يمكن للمرء أن يطلع عليه اطلاقا لانه من أمور الاخره أو كان من الغيب الذي يمكن له أن يطلع عليه ولكنه لم يشاهده كمثل ما تقدم من اخبار الأمم السالفة فإن بعض الناس يقف كثيرا عند بعض المسائل التي وردت في القرآن يبحث عنها ويريد أن يعلم صحتها من كذبها بطرق أخرى فما أخبر به القرآن من الغيب يجب أن يكون المؤمن عالما بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر به والعالم الخبير إذا أخبر إن فيه الأمر إلى اليقين وبعض الناس ينظروا لشدة نفسه ولوجود حرقة نفسية فيه في بعض المسائل ليس من جاءة العقل ولكن من جهة النفس لأن المصيبة في النظر هو أن تختلط النفس بالعقل النفس إذا اختلطت بالعقل لا يمكن المرء أن يكون سليما النظار إذ الواجب هو أن نفصل ما بين النفس والعقل في التفكير والنفس إذا كانت توجهت إلى أمر بكل قوتها ولم تكن مفرقة فإن ذلك النظر يختل فيختل النظر والجسد يختل والعقل يختل مفهوم هذا الكلام إذا أتنا له بمثال سيكون مفهوما مثلا أن تفكر في أمن يهمك كثيرا تشتغل به من ونهارا أمر وقع لك هذا حادث في في حياتك تتفكر فيه بزاف هذا الحادث الذي تفكر فيه كثيرا ولا تكاد تنام ولا تكاد تستريح ولكنك تركز عليه النفس هنا اجتمعت كل قوتها في الحال هذه الكيان الإنساني يختلف يختل الكيان الإنساني في النظار ويصبح المرء حينئذ غير موزع القوة وتوجه القوى النفسية إلى الشيء الواحد يؤدي إلى اضطراب في العقل واختلال في الجسد لا يمكن للمرء حينئذ أن يكون سويا وإنما يكون مريضا إذن هنا يقع ما, ما ترى ما الآن عند الفلاسفة من الاضطراب ومن شدة الألم ومن الحيرة في الحياة لأنه يركز على أمرين ليس عليه بيينة تتعارض في الأدلة فيقع في الحيرة لذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى من الغيب من الذي أخبر به الخالق العالم الخبير هكذا يفهم العقل العقل هكذا يقول يقول لك الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله أتقول لي النفس كيف يقول له درقل العالم الخبير أنا ما أتعلمش كيف لكن أخبره به، وهو العالم الخبير الذي لا يمكن أن يشك في في في كلامه ولا في ما أخبر به. هذا عقل يقولها هكذا لأنه رأى قدرته في كل الأشياء التي بالحس والتجربة وقفت أمامه، فيقطع العقل ولكن النفس تهيج، فتسأل عن كيف ولماذا؟ وكذا وتريد أن تسأل عن عن عن وتدخل الألم وتدخل الدوخة وتدخل الوجدان وتدخل كذا فيقع الإنسان حينئذ في الاضطراب في مسألة العقيدة. ذلك الوقف هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فل فلينتهي لأن النفس بدأت بدأت نفس كتسول العقل كي يقوم على الأدلة وما وراء ذلك. يتخدم النفس فإذا وصل الإنسان إلى درجه النفس فليقطع فلينتهي ومن الذي يستطيع أن ينتهي من الذي يستطيع أن ينتهي ويوقف النفس إذا, إذا, إذا, إذا, إذا أراد الرجل السوي الصحيح العقل الذي يملك الاراده في جسده أما الذي لا يملك فإنه لا يستطيع أن يمنع النفس من التخبط والوقوع في الحيرة إذن فما أخبر الله تعالى من المغيبات نؤمن به على قطع جازم إذا ورد في القرآن الكريم على الشروط المتقدمة هذا أمر الأول الأمر الثاني تقتضي الأحكام الشرعية أي تأخذ من تطلبه تطلبه يقصد به الأوامر والنواهي الدل على الطلب وهذا أمران يتعلقان بالمكلف أن يأخذ منه اليقين في المغيبات سواء المغيبات الأخراوية والمغيبات الدنيوية ويرحم الله أبي أبا بكرين حينما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنه صعد إلى السماء وعطى بالصلاه قال إنه صادق قال إنه صادق هذا الرجل الآن هل صدق في قال أو لم يصدق هل يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم هل هل يكون الصدق من فراع أو بد فيه من الدليل عمر شوح تصدق شيء شو حاجة بدون برهان ها عمرو كان شويه في الدنيا تصدق بدون برهان ها العقل لا يقبل النفاق العقل اخل متي نفاق العقل ماشي منافق ماشي بحال نفس ماشي بحال نفس العقل من, من مما خلقه الله تعالى عليه انه الكفيل بالصدق الذي لا يعرف الكذب وما تعرفش تحرميه العقل رأى أنت بكت أربعة كداب انت صادق <تبتنى> ولكن نفسك تكذب ولكن عقل ما لا فرطة على العقل مثلا الآن أن هذا الدروس اللي ما كينينش هنا عام ما لك رأى مسقف وخضر مع ستمئة سنة بشيقفل الكتبرة ما يقبله لك لأن العقل من طبيعته أنه لا يعرف إلا البرهان والحجه ولذلك كان وكيل الله, الله عند الإنسان الحاجه الوحيده المعتمدة في الجسد كله سماويه الروح سماوي والعقل سماوي أخذ من السماء ووضع في الجسد وكان وكيلان يرسودوا إلى الحق لا يكذب بخلاف النفس منافقة النفس كذابة هتقول لك هذا مزيد تقول لك النام مزيد اه اه اللي درتي مزيد هتقول لك هل ذي ذي ذي ذي مزيد اه شفري درتي خيب هوا ها احنا في اللعب النفس هكه النفس هكه العقل لا هتقول لي هذا هذا يقول لك الحكم هو هذا اعطيتهم علومات اعطيتك ذاك شو النتيجة وما يكذب شيء عليه ما يمكث يكتب علي. عتدي معلومة عتكرحوه، واضح لذلك فإن العقل هكذا يحكم. سيقول لك الخالق، الباري المصور، القادر أخبره بأنه سيكون كذا. انتهى الأمر. أبو بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قالوا ذلك. هل صدقه لم يصدقه؟ صدقه بماذا؟ بالعقل ولا بالنفس؟ صدقه بالعقل والنفس معا بالعقل لماذا؟ لأنه قامت لديه البراهن على أن الرجل صدق الله أعلم كم من برهان رأاه أبو بكر في محمد لأنه عاشره له قال قاعدة لا أعرف كيف ما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذه القوة الصدق من جد رأي الله أبو تفرد على الأقل لا يصدق لك شيء كذبرا منك شيء يصدقه ولكن عقل أبي بكرين وعقل عمر وغيرهم لما صدق عقل أبي بكرين على الخصوص هؤلين في الحديث دين حكما أدروا عليه ما صدق ما صدق في محمد في مغبر بإبي صلى الله عليه وسلم من مما ذكر إلا لأن أدلة عجيبة قوية برهانية قامت في دينه فصدقه بدون أن يسأله إن قاله فقد صدق إن قاله فقد صدق وذكر الحيش رضي الله من من صور وهو عشرة دياله اللي على مش لذلك في البراهين هنا التي قامت بأبي بكر براهين قطعية. الأقل لا يعرف النفاق. ولذلك إذا كنت تعرف الله، أنا ما أقول كما يعرفه عفاف أبوك النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كنت تؤمن بالله حقيقة وتعرف صفاته، فلا شك أنه يداخبرك بالمغيب. انتهى الأمر. صافي ينتهي أخبرا به ينتهي فتقول آمنت بالله ويمتهد إذن في المغيبات التي الآن بعض الناس يجعل من يعتقد بأنها خرافي خرافي نحن لسنا خرافيين نحن نقول قولا أصليا في الفلسفة وأصليا في النظر العقلي وهو أن الله سبحانه وتعالى من ضرورة التفكير وهذا أصل فلسفي أن الله تعالى من أصول التفكير أقول لك إيش هو من أصول التفكير أنه هو الضامن لحقائق الأشياء وبقاء ماهيتها على ما هي عليه هو الضامن الضامن <تصفيق> الذي أعطى كل شيء خلقه ضامن لنا هذا الأمر وإلا فلتفكر ما كيف تفكر عمك فكر ذي سنين تفكر في خلق بيد الإنسان تفكر في بيد الإنسان شو ممكن طبعا لأن لأن لأن هذا مستحيل ولذلك كيف يقولوا الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الزوج والاستحاله التناقض وزاد ذكرت الله الضامن لهذه الاشياء اسم تتقلبش الحقائق هذيك او حنا الخلق حنا شيء مخلوق وهي وهذا الشيء وهذا اصلي في الخلق وليست قديه خرافات ولا ولا ماشي خرافات ثم كما نقول دائما الأمور إذا ظهرت الصفة وكانت تدل على فاعل فلا بد لهذا الفاعل أن نعلمه من هو إذا فلا نطيل الكلام في هذه المسألة لأنها مسائل لا لا يعلمنها شيخنا الكريم جل وعلا رحمه مسلم ليس عندنا من من يحتاج أن نقيم عليه الحجة نرجع إلى ما كنا فيه إذا إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المغيب انه هو نكون جازم نبي على ذلك اللهم تثبتنا الايمان ولما تصورتي شيء اسد الحج هذا دليل على ان الواقع لم يكن ولكن على عليك تصورش هذا ليس دليلا على ان المزاج النفسي الآن هو المعيار ديال البطل م? لما تصورتي شيء خلي حتى تشوفوها دي مزيان ثم الأمر الثاني هو أخذ الأحكام الشرعية من القرآن وهو الأصل الذي لا الذي تؤخذ من أحكام الشريعة وصله وفرعه. وهذا قال: وتقتضي الأحكام الشرعية أن تؤخذ من تطلبه أي من أوامره ونواهيه الدالة على الطلب. هذا سيبحثه داخل الحروف أو الكلمات التي تدرس في النص القرآني. ثم. وانعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قلب وحيدا. انعقد الإجماع بين علماء المسلمين أن الجاحد المتواتر من القرآن هو من الكفار كما في الشفاء القضير. من قال مثلا في أمر تبت في القرآن بأنه غير موجود فهذا كافر به بالإجماع. من انكر صحبه ابي بكر قالوا بانه ماذا ماذا قالوا كافر ومن انكر صحبه عمر قالوا آه انه انه ماذا ليس بكافر لماذا لان ابا بكر ورد ذكره في القران عند قوله تعالى ثانية من ادهما في الغار بخلاف منكر صحبه عمر وعلي وغيره فإنه ليس ليس ما فيه يدلع الكفر لأن ما ورد في القرآن من أنكره فإنه كافر ومن أنكر ما لم يرد في القرآن ولم, ولم يكون واضحا فيه من مذكورا فيه بوضوح فإنه لا يكون كافر هذه قضية المتواتر الذي نسميه القرآن والذي هو القرآن كافر وأما ما ينسب للشدود فقد ذكره بقوله وغيره ينسب للشجود والحكم منه ليس بالمأخوذ يعني أن يعني غير المتواتر ينسب للشجود يعني أن غير المتواتر وهو ما رواه ما روى كلا السبعة لقول ضعيف والصحيح أنه مر العشره وبيقل سلفه ووالده ووالده هو البغوي قالوا بأنها ذلك لا يوخد منه الأحكام وليس ما أخبار به من المغيبات مقطعاً به ولا يجوز بعد أن يقرأ به وليس مقطعاً على مغيبه يعني أن الشذة في القرآن القرآن لا تأخذ منه الأحكام أي لا يحتج به فيها ولا تجوز القراءة به على أنه قرآن لا في الصلاة ولا خارجها وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ به إِنْ غير المعنى هذا ما ذكره أن قراءة الشادة لا يقرأ بها طالب الدياء اللامع والحاصل من كلام المصنف على مختاره أن غير المتواتن شاد لا تجوز القراءة به وما العشرة وغير الشادين وما بين السبات العشرة فهذا تجوز القراءة به وإن لم يكن متواتن ولجل على المدى الجمهور أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما قصر عن ذلك لا يثبت قرآن وما لا يثبت قرآن لا يقرأ به ثم إذا سقط كونه من القرآن فاخترف العلماء هل يتنزل من زيت قبر الواحد ويتلقى منه الحكم أم لا لأنه قال تقدم من الحديث ولا يحتج به اتفاقا ولا يحتج به اتفاق هذا ما قاله وهنا قال لأن في المسألتين خلاف والمشهور من مذهب المرق والشافعي عدم متعلق الحكم منهم ولذلك لم يوجب مالك ولا الشافع في كفارت اليمين بليت تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام هذه أزقلا زمان وهي قراءة ثالثة فما قالوا ومقابل المشهور في الربيع الحرف يصح أو لأنه إذا سقط خصوص كونه قرآنا لفقدان الشرط الذي هو التواتر بقي عموم كونه خبرا قال ولي الدين عراقي ولذلك حسجوا على إيجابة قطعية, قطعية من السارق بقلد المسعود فاقطعوا أيمانهما ونص عليه الشافعي في البويتي مختصر البويتي والبويتي هذا اسمه تعقوب البويتي وهو من من روى هذا الشافعي عنه في العراق خلاصة الكلام أن المتواطر يوخذ به بلا خدف، وأما ما ليس بمتواطر وما يسمونه شاذا فإن العلماء قالوا ينزلوا منزله خبر الواحد أي أنه يوخذ به كما يوخذ بالحديث فيقيد به العام فيخصص به العام ويقيد به المطلق ويحتج به حيث يحتج بالحديث على مختاره أبو حنيفة وأما مالك والشافعي فاختار بأن لا يوخذ به على الإطلاق قالوا لأنه ليس بالقرآن إلا أن السبكية من الشافعية رجمد بالحنفية وقال بأنه وإن لم يكن قرآنا فإنه على الأقل هو خبر رواه أناس انفقات وما تام قد رويا بسند صحيح فهو على كل حال يعتبر من باب الحديث الذي قسم خبره واحد وعلى كل حال فالفقه قد بنوا عليه حنفي بنوا عليه التتابع فصل يومه ثلاثة أيام المتتابعات قالوا من, من, من حلف وأراد أن يكفر عن يمينه فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات اشترت التتابع والمالكية والشافعية قالوا من أراد أن يكفر فليكفر بثلاثة أيام إن شاء أن يصومها متتابعة فله ذلك وإن شاء أن يفرق بينها فله ذلك لأن القرآن أطلق ولم يقيد فأخذوا بظاهر القرآن ولم يقيدوه بما في قراءة ابن إلا أنهم أخذوا بهذا في قضية في مسألة قطعي يمين السارق يمين السارق هنا استعملوا فيه أو اعتمدوا فيه على قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما قراءة ابن مسعود فقطعوا أيمانهما هذه قراءة ناس شاذة لأنها لا توافق خط الخطش ثم لما كانت كذلك عدت بأنها ليست من القرآن ولما نزلت عن هذه الدرجة جعلت بموطبة خبر الواحد فاخذوا بها في قطع يمين السارق ولم يقطعوا شماله بهذا المسلم وربما يقولون بأننا لم ناخذ بهذا في هذا الباب وإنما اخذنا بأدلة أخرى والمسألة على كل حال هي أن قراءة الشادة يقوم بالحرفة في الدين المسيح إذا ورد في القراءة الشادة الخبر بمغيب فهل يقطع بتبوته لا يلزم الإيمان به ليس مقتوعا على مغيبه يعني أن الشادة من القرآن لا يجب القطع أن اعتقاد ما أخبر به من علم الغيب إذا فارد به بخلاف المتواطر قد يقول بعض الناس وهل يمكن للقراءة الشاذة أن تخبر عن تخبر عن مغيبين مع أن القراءة الشاذة لا تقع إلا في كلمتين أو كلمتين والإخبار بالغيب يحتاج إلى جمل وما عاهدنا في القراءة الشاذة أنها تبدل جملة بجملة وإنما قصر الكلام فيها أنها يبدل لفظ بلفظ الاعتقاد الاعتقاد الغيبي الذي تقدم ذكره هو ان يخبر الله تعالى عن أمر لم نشاهده مضى في الأزمنة الماضية وفي الأمم السالفة أو أمر المغيب سوف يأتي هذا أمر هذا نوع من الغيب الغيب الثاني هو الغيب بدلالة الاعتقاد بدلالة اللفظ لأن الاعتقاد بدلالة اللفظ داخل فيما يجب على المسلم أن أعتقده مثلا واقيموا الصلاه هذا الامر الان فيه فيه فيه فيه حكمان الحكم الاول انه يجب علي ان اعتقد بوجوب بوجوب الصلاه وان اعمال بذلك الامر وهو الامتثال لمقتضاه هو ان اصلي ها بوجوبه هذا هذا هذا الأبرو يجيبوا عليه، نعتقده وإذا حصل بطريقة إيش التواتر يجيبوا عليه نعتقده، ولكن إذا حصل بخبر بالخبر الش ببقرة الشاذة فلا يلزموني أن أعتقد بوجوبه وإن كان أمرًا هذا مسألة فيما يتعلق بالأحكام لأن مسألة مسألة تقرير نصوص شرعية لا يجب على المرء أن يغفل فيه عن هذا الأمر. أن الاعتقاد هو أساس تكليف المجتهد الاعتقاد هو وأساس تكليف المجتهد وأساس كون حكمه صحيحا معنى ذلك أنك أنت حين تقرأ النص من النصوص الشرعية ثم بدالك من ذلك النص معتقدا بدالك من ذلك النص معتقدا يوخد من ذلك النص رهد المعتقد هو الذي ينتقل إليك فإذا انتقل إليك وجب عليك العمل بما تعتقده في ذلك النص فيصير الاعتقاد حينئذ هو الذي يلزمك بالحكم الذي تبنيه مثلا أنت تقرأ وعفو عن اللحاء قص الشارب وعفو عن اللحاء وبالنظر والبحث تقرر في نفسك أن الأمر هنا للوجود ولا الأمر هنا للندم هذا ما تقرر لديك اول ما يبدا به المجتهد هو العقيده فاذا كانت العقيده عنده قد حصلت بمقتضى النظر في ذلك النص يتبعه ماذا يتبعه الحكم ولو اعتقد امرا وحاكم بضده فانه يعتبر حينئذ مخالفا لما وجب عليه الشرع لو ان متى انسانا له ان الامر للندم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وعف عن اللحى في هذه الاوامر ندم هذا ما ظهر له بالنظر ثم قال ماذا ثم قال في الفتوى يجب هذا رجل كذاب واجتهاده واجتهاده اجتهاد اجتهاد غير صحيح ويحاسب على ذلك لانه افتى بغيره ما وجب عليه شرعا لان العقيده هي الأساس في الاجتهاد قبل قبل الحكم واضح هنا يقول بعض الناس من راى أن خروج من الخلاف في قضيه البسمله فليقراها سرا فان من قراها سرا ولم يقراها جرا فقد جمع بين المذهب المالكي والمذهبي الشافعي هكذا يقولون اللي كنت تقرأها سراً بين المذهب المالكي وهل يمكن هذا في نظركم؟ أنا قراء الفاتحة يجمعوا في إنساب بين المذهب المالكي والشفيع وإيش ممكن؟ أو ممكن؟ غادي فاتحة ممكن ما ذايب بغيت يجمع جود أبداً. لأنك إذا أردت أن تكون شافعيا يجب عليك أن تقرأها بنية ماذا الوجوب وهنا ما يمكنك ستكون مالكي ستقرأها بنية ماذا الوجوب وما يمكنك ستكون مالكي لأنك ترى ماذا ترى وجوبها ولم تتقرأها مالكي علي تتقرأها ياش. على اعتبار أنها من ولا بيعتبر أنها مكروهة ها؟ ماذا كذلك؟ وهنا ما يمكنش تكوناش شافعي ولذلك اللي كيقول نجمعوا بين المدهبين أرى ذلك غير سميتون في كل مذهب، أرى المذاهب ما كيمكنش نجمع بينها أبدا في المسائل الفرعية نظراً لاختلاف المعتقدي في ذلك الفعل ولا يمكن أن تجمع بين المندوب والواجب والمكره وم... في فعل واحد. لذلك الشيء قال مثلاً جزء وغيره متى من فوق هذا بعد كونهم ويقرؤوا في بب للخروج من الخلاف أي خلاف أي خلاف ستخرج منه؟ الخلاف بينها ولا يبدأ في العقيدة ثم ينتقل إلى الحكم والحكم إنما هو جزء من من العقيدة هو راه غير جزء مشيوا مشيوا مشيوا كله. فلذلك لا بد من الجمع بين الأمرين إذا أردتم تأخذ مذهبًا معينًا. هناك يقول العلماء أشخاص قرأوا، إحنا سجلنا قراء القواعدين الفقهية والأصولية، أشنا بغيتوا وينسون العقيدة. أولا نسمع العقيدة ومن العقيدة ننطلق إلى العمل. راه كان قرأوا العقيدة قبل ما نقرأ شحا زخرة. راه العقيدة هي الأساس إذا اعتقدت أنه ليس في القرآن مجاز. أرى ملزم شرعاً باش ما بنبني عليه ملزم من بنش عليه وإذا اعتقدت أن في القرآن مجاز فأنا ملزم بماذا؟ لأن أبني عليه ويجب علي شرعاً أن أبني عليه لأن ما تبين لي من عقيدتي في هذا الكتاب يجب علي أن نمضي عليه في الأحكام شكون هو المنافق لكي نفق رسول الذي يعتقد الشيء ويحكم به باش بنقيده يقول بنقيده هذا المعتقد هو الأساس في معرفة القواعد راجش اللي كتشوفه هنا رعا قائد قبل أن تكون تصرفات رعا قائد سوف تعتقدها في صفات الأصول الفقهية قرآن الشذ هل يعتقد الشذ هل يعفي في المتواتر؟ هل هذا ما ذكره العلماء في الشد؟ هذا ما ذكره في المتواتر. أنا ده بأمر قديس في قراءة الشد. رأي أصلاً عندي عقيدة حوله. عندي عقيدة حوله. وهذه العقيدة التي عندي هي التي سأبني عليها الحكم. ولا يمكنني أن نخرج عن هذا الأمر أبداً بل يلزموني أن به لأن العقيدة أساس قبل الحكم. واضح هذا الأمر. لذلك الخطير في الإنسان أنه إيش يبلي الأمر في واحد جهة والعقيدة جلبتها واحد جهة مش يتصرف في الدلالة اللفظية على جهة أخرى وهذا خطير في صلّى الله. وختاما، تحيات إخوانه في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية. والى اصدار اخر ان شاء الله تعالى نتمنى لكم اوقاتا طيبه ومباركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته